وَقُرُونًا عَ فِي أَيَّامٍ مِّمَّا عُدُّوا فَمَن تَنَزَّلَ فِي மோ அசோ ஒன் ناس مَن يُجِيبُكَ قَوْلُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألب الخصام وإذا تولى சிதா கீ லூ த أحسبه جنن وانا به سلمهان وقمن الناس فيما والله رءوف بالعرهاد إِنَّ هَؤُلَكُم مَّذُمّون فَإِن زَهَرَ யோ குரு நில وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ